نات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز وأخرى نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين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 ان اسرائيل وكفر الطائفه فايدنا الذين امنوا على عدوهم فاصبحوا ظاهرين